السهر و س م ي ومنظومه الشعر ربع و ج م ا ع ة السهر ل ج ي ت ح ي ة والشعر ل ج ي ت حيه ا ل م ص ي ب ة لابزغ نور الفجر وارسل شعاع و ن ج م ة الصبح اختفى من قبلها ن ج م ة ثريا والوعد بين العرب حفظه مثل حفظ الوداعه من يزله لايضيق من السوالف والقفيا والخوي من ل ي ل ة البارحه ة و يجمع متاعه لاسمح لي بالرحيل من المكان ولا ت ه ي أ ما سمعت اللي يقولهلي ولا أ حب استماعه أ د ر ي إ ن ي لو سمعته واستشرت القلب أ ي ا الزمن غير الزمن و ا ل ل يل ما يشبع جياعه ح ك م ة الدنيا من الواقع م خ ل ي ت ه كذيا لا تجادل ما بقفل ا جدولا ربع س ا ع ة ودك تكمل معاي الدرب ولا أ ق ع د هنيه ليه تسري وانت ما عندك على المسره س ج ا ع ة خلها اللي يرد العلم وبراسه ح م ي ة قد ت سمعتم ا ل ق الرجال نجده من بلاعه ذاك مكفوف الرجال السم والموت المهيا ا ل ص ر ا ح ة رافض ا ل خ و ة ولا فيها ط م ا ع ة ما نويت إ ل ا ع ز م ت ط ا و ل ا ل ط ر ق ة بلي فاقدلي واحد ا غ ا ل ي ومبطي من وداعه ك ع ن ي م م و ت قد ما ا ت ق ي س م ح المحيه سبت جروح الزمان و غ ي ب ت الحال وضياعه ليت جرحي يشتكي معاد في الدعواك ن ي ة الصبر غلط ولا عندي على الصبره استطاعه ياكثر ما انا على باب التساميح تريا والشقه والصد والهجران ودروب القطاعه تلتقي مع التناسي والتغلي و ا ل ج ف ي ة والله هني ما تنازل عن غراري واندفاع لان ش ي ل ك ا ل ث ا م ل ي على مبسمه ه و ي ة